والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإنشهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتينها منكم فآذوهما فينتابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهلة ثم يتوبون من قريب فولائك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني توبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار ولا الذين يموتون وهم كفار أولائك اعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم ما ترث النساء كرها ولا تعذلهن لتذهب ببعض ما أتيتمهن إلا أن يأتن بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسأت كره شيء ويجعل الله فيه خيرا كثيرا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 إنه كان فاحشة ومقت وساء سبيله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وتُم التي أرض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 وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْحُسْنَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ محسنات غير مُسَافِحَاتٍ ولا متخذات أَخْدَانٍ فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نسف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم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 وان وابذل القربى واليتامى وَالْمَسَاكِينِ والمساكين والجاري ذي القربى والجاري وَالصَّاحِبِ والصاحب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 ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الظلال ت ويريدون أن تضل السبيل والله أعلم بأعدائكم كفّ بالله وليه وكفّ بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير مسمع ورعنا ليام بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وطعنا وسمع وظهرنا لك أن خير الله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 وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا إِنْ ظَنُّوكَ أَنَّهُمْ يُخْفُونَ عَلَى اللَّهِ شَيْئًا فَإِنَّ اللَّهَ مُحِيطٌ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 ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالى وإلى ما أزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عاك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا كي يحلفون بالله يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسان وتوافيقا.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 وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ الله اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ تَكُن مَّعَهُمْ وَبَيْنَهُمْ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا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 أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عاد الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عادك قل كل من عيد الله فما له أولئك القوم لا يكادون يفطهون حديثا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 فانهم توكلوا على الله وكفى بالله وكيلا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 تريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلا تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله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 لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا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 فَأُولَئِكَ ٱسْتَغْفَرَ الله أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا وَمَن يُهَاجِرْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِى ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَنفُلُونَ عَن أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّنَّ طَرٍّ أَوْ كُنتُمْ مَرْضًا أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَتَخْذُوا حِذْرَكُمْ إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا ثم أناتم فأقيموا الصلاة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 ا فَقَد احْتَمَلَ بَهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يَضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شيء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 وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولو ظلناهم ولا أملا أنهم ولا أمرا أنهم فليبتكن آذان الأعام ولا أمرا أنهم الله وما يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسران مبينا يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا ولاك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محي.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 ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب مَن يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَبْهُ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيراً وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكْرٍ أَوْ أُوْلُفَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَوَلَا يَكْذَلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرَةً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 قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِتَٰبِ فِيهِ يَتَمَنَّى نِسَآءٌ ٱلَّٰتِى لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ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 وَإِن تُحْصُلُ وَتَتَّقُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُ أَن تَعْدِلَ بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُ كل الْمَيْلِ فَتَذْرُهَا كَالْمُعْلَقَةِ وَإِن تُصْلِحُ وَتَتَّقُ فإن الله كَانَ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا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 وَقَالَ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ إِنْ إِذَا سَمِعْتُم آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ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 وقولهم إنا قتلنا المسيح يسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذي اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقيناً بل الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بهم قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم قيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نوهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما